117. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير 118. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور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 في جاسم له شهي وهي تفور تكاد تميز من الغيض كلما ألقى في فوج سألهم خزنة ما ألم يأتيكم نذير؟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 يلوما كنا في اصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لاصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير